علي هواوي ميوزيك ما فينا هيك نضل قصتنا المخفيه دخلك لاقي لي حل مش قادر اكفي ما فينا هيك نضل اخلك لقيل حل مش قادره كفي لا بدي في له ولا في له عشانك والله ضميري منبني ضاع الخيام يتعبني فينا الخطايا مكومي Wa mnad dai lafii fina al khataaya ka wa وعم ضل القاني مش عارف حكاية نشو حلا اكتافينا دم وهموم ملياني متل هللي عادت ندني كلها ما اوقع حب قلبي اللي بيحبا هده الغلط مش قادر يهداش بيعرف طريقه صعبه خربه هامل حياته وماشي عجل al khataaya tukawami wam nidda'il aafi feena al khataaya tukawami wam